إذاعة بريد تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون إن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فَلَا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعتذبين وأذر عشيرتك الأقربين وخفق جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.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 هيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ